لغة العضلات رغم بطش الشرك ينتشر التوحيد كالهواء ينساب كالماء يحمله نبي خلقه القرآن نبي كريم متسامح لا يعرف الغل يمشي ذات يوم فيصادف وثنيا يطفح بالغل تجاهه مفتول العضلات مفتونا بالعضلات كل همه البحث عن يقدر على طرحه أرضا فلم يجد ولما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فرصة ليتسلى ويسخر منه ويضعه ضمن قائمة ضحاياه الطويلة وقصصه العجيبة التي تشد المراهقين عرض على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من غنمه إن استطاع التغلب عليه فرأى صلى الله عليه وسلم أن هذه الرياضة نوافذ تطل على روح تائهة حان استردادها فوافق عليه السلام عندها أمسك ركانة نبي الله بالطريقة التي يجيد بها طرح خصومه ولما بدأ الأمر إذ بعضلاته وجسده وطريقته تتحول إلى كتلة تتمرغ بالتراب أفلته صلى الله عليه وسلم فنهض كانت فزعا ينفض التراب والهزيمة عن جسده وثيابه كانت نظراته وأنفاسه ورائحته الثائرة تنبئ عن تحد جديد فأعلن بعصبية رهانا آخر فوافق عليه السلام فجرب الرجل طريقة أشرس لا تصلح إلا للأقويا هزه صلى الله عليه وسلم فاضطرب وحاصت قدماه وأثارت غبار الأرض مرة أخرى ثم خر صريعا وأحس بعار وانكسار لم يعهده بعار لن يمحوه سوى طرح محمد بأي ثمن حتى لو خسر بقية غنماته لذا جعلها رهانه الأخير ورمى بكل قوته وخبرته معها تأهبر كانت وعلى زحيره وتصبب عرقه ونتأت عروقه فصرعه صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة هنا تناثرت كبريائه فتأمله عليه السلام فرآ نثارا لا تزيده الجاهلية إلا انكسارا فأحب أن يبنيه من جديد بالإسلام فرد عليه غنماته بلطف دون أن يسخر منه أو يفخر عليه ولما هم عليه السلام بالانصراف فاقر كانه فرآ نبيا عظيما لا يبحث عن مال أو مجد دنيوي رأى نبيا يستطيع تمريغ أي صنديد من الوثنيين بالوحل ومع ذلك يأبى خلقه فعل ذلك أدمته قريش ضربت. خنقته شتمته وسحلت أصحابه فلم تسجل عليه يوما أنه آذ أحد منها أو ضربه أو شتمه خادما كان أو عبدا أو طفلا أو امرأة أو رجلا عثر ركانة على روحه وعقله بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم فأدرك أنهما أهم من تقاسيم جسده وقوة عضلاته فأشرق التوحيد مع روحه المحررة وقال يا محمد ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك وما كان أحد أبغض إلي منك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله إن صرف كانت أقوى من ذي قبل أما النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى حطام آخر يتكوم الآن في بيت عمه